இல்ல மா linga sita وَلَوْ أَنَّ مَا أَقُلُ كِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ إِنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَن لَنْ يَظُرُّوكُمْ إِلَّا آهَا وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَالُوكُمُ الْأَذَبَى وَثُمَّ لَا குறிவத் அலை முதில்ல சுப்பூ இல்ல அவ